<ت Miyazuyla> يا الله تجمل الياجم دور الحاج إن كان ماهيب عندي رح تدوره الطيب منهاج ولكن صعب منهاج والمرج لك يدام كل يقدر يا الله تجمل الياجم دور الحاج ان كان ماهيب عندي تداور والله ما بخالبه اولجواد محتاجه ناس ننت بالمارج الاول جلعزره والوقت لا مالا والصيف علاجه لا جرف في قلبي هذا مصاد خلقته ما تشوف الضيق بحجاجه اسمه يلومسكي والسمعه معطره من دون عرضك يجابح كل حراجه رفقة نقوال مصالح ما تغيره محتاط من قبل مدخال المخراجه اتعب على الكال ما هذه يا جاب يوهلا يعجبك لمن نصته في تبلاده ادهت مجلس عطى يدونه يا منى يا فرحه الشاوي المصداح <بنعجة> هذا يا ربي ورن <رمز> الجود يا <مرى> وإن كان جات للهداد ومواجه جبلالا ستك اللي ما كبرت يا صغرا جبلالا ستك اللي ما كبرت يا صغرا